في كل يوم يولد الصباح وفي كل عام يولد الربيع وفي كل وقت يمكن أن يولد الانطلاق لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان إن أردنا وانطلقنا بالمناجاد الزمان لا لا تقل لا لا تقل فات الأوان لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان لا تقل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 بهجة للأرض كانت وارتقت أسمى مكان أمتي للحق سادت أمتي للخير جادت بهجة للأرض كانت وارتقت asmama kan in khaba yawman sanaha wa atraha ma taraha in khaba yawman sanaha wa atraha in khaba yawman sanaha wa in khaba sanaha wa فالمعالي في دماها لم تزل والعنفوان لا لا تقل لا لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت تحان لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت إن أردنا وانطلقنا بالمناجاد الزمان لا لا تقل فات الأوان أمتي كانت وتب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 نورها في مقلتيها عزمها بين يديها نورها في مقلتيها عزمها بين نورها في مقلتيها عزمها بين يديها نورها في مقلتيها عزمها بين يديها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 الوقت حان ان اردنا وانطلقنا بالمناجاة الزمان لا لا تقل لا تقل فتل RUBA SAUT MEN YQIENI HIZZį AŁMAQ ASSKUNI RUBA SAUT MEN YQIENI HIZZį AŁMAQ ASSKUNI MEN SĚNĘ LHADį LĀMINI NURUHU LWADDĖį سأعماق السكون مِنْ سنى الهادي الأمين نوره الوضاء كان إن نفضنا الوهن عنا إن نفضنا إن سألنا الله عونا إن سألنا إن ان فضنا ان سالنا الله عونا ان سالنا تسلم الدنيا الينا مره اخرى العنان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 لا. لا تقل فات الاوان لا تقل فات الاوان لا تقل فات الأوال.